117. هذا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى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 وَإِذَا مس الْإِنسَانَ ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه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 الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب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 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادٍ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ هداهم الله وأولئك هم أولو الْأَلْبَابِ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار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 أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ على نُورٍ من رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ من ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم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 ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بِوَجْهِ سوء العذاب يوم القيامه وَقِيلَ للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون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 عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل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 وَإِذَا ذكر الذين من دونه إِذَا هم يستمشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك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 واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون أن تقول نفس يا عَلَى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين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 ويوم الْقِيَامَةِ ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أَلَيْسَ في جهنم مسوى للمتكبرين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 فصعق من في السماوات ومن في الْأَرْضِ إلا من شاء الله ثم نفق فِي أخرى فَإِذَا هم قيام ينظرون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 حتى إذا جاءوها فتحت ألوامها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعبه وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حاجة من حول العرش يسبعون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين